أنت له تصدا وما عليك ألا يزكا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهها كلا إنها تذكره سَمِعَ شَاءَ ذِكْرُهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ تِرَامٍ بِرَرَةٍ أُتِيَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ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 فَالْيَوْمَ بُعِثَ النَّاسُ إِلَى قَاعَتِهِ أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَدَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ مُّبَشِّرَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ